فقد ابتعوا الفتنة من قبل وطلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وطلبوا لك الأمور عن <تصفيق> تا مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غُلِي وَلَا تَصْنِ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ ثَقَفُوا وَإِنَّ مَا لَهُ إِنْ طَبَعَ بِكَافِرِينَ إِنْ كُنْتَ بِكَ أَنْتَ نَصُوم கஃபி வ குப